وترى الشمس إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت, ذات وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فَهُوَ المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وَحسَبُهممأَقاضو وَهُم رُقُود وَنُقَِّبهم دا المين وَد تَ الشمال وَكَللبُهُم باسِطٌ دِرعَيهِ بالِالوصيد لَ الطَّلَتَ عَلَْهِم لََّيتَ منِنْهُم فِرَارَ وَلَُ لِئْت منِنْهمم رباء وَوكَذ لِكَ بعَثْنهُ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 وظربِ لَهم ت الرجُ لَْ جعَّ لحده مَا جَين من عناب ووحفَفنهُما بنخل وَوجعَنا بينهُما زرع كلت الجَّةَين آتَتْ أُكها وَلم تظلم منه شيء وفَجرنا خلالِ لَما نهرا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 وَضيع الكتاب فَتررَ المجرمين مشفقين مَّ فيِيهِ وَويقولون يا وَلَناَ ما هذا الكتاب وَويقولون يا وَلَناَ ما هذا الكتاب لا يُغاادِر صغيرة وَلا كبيرة إلا أأَحصهاَا وَجد ما عملوا حاضِر وَلا يظلِمُ ربّك أحد وَإِقُلنا للملائكَ تسجد لآدم.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 فانطلق حتى اذا اتى اهل قريه استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك